الفلامراء كتاب أحكام آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن ذي لكم منه نذير وبشير Waqqan istå firurra bekkum, tummetubu, illaji, jometjakum, meta, anħasanan illaj, eġedim, musem. Waqqan istå tawalla,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 Odefin in oss vår visst en Layakulan bestordatt av Ciniserer, och säger till er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 fa'lamu anna ma unzila bi'ilmi wa alla ilaha illa huwa muslimun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 فلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا نعمه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وهم بالاخرتهم كافرون هنائك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لين ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذلم من الظالمين اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْدُونَ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَنَ الْتَنَافِ أَكْثَرُ تَجْدَالٍ بِمَا تَعْدُونَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ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 ما تجريمون واوحي الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلاتبت اس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لئم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخروا منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Hatta i dagja, emruna, ufferotten, urukullna, hmilfija, minn kulljan, zawġajin, itmejni, wahlek, wahlek, illa, man, sabekarlaj, illa, unu, amen, amen, amen, amen, och illa, konil, och kallarrukabu, fi, ha, bismilla, himma, ġerie, ha, inna,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 قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قالنا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعيمان. Oj, du och du, himmel, jag kallar dig och vinden, och jag har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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من مبعك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أمباء الغيب نوح ها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من Fås bild in när privaten är mot uppfinning. din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 وَمَن غَيْرِكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَ شَيْئا وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دَاوُدَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ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 Allah, Borghani, famu, Borghani, famu, famu, famu, famu, famu, famu, famu, famu, famu, famu, famu, famu, famu,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 "Qalet ya waileta, alidu wa na'juzu, wa hāzā bāli shayqa. Inna hāzāl shay'ūn gajib. Qanu a ta'jabin min amrillāh. Rāḥmata Allāh wa barakatuhu 'alaykum ahl al-bayt. Innuḥ hamidum majid." فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْمُبَشِّرَةُ يُجَادِلُونَهُ فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيمٌ أَوْاهُم مَّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غير مَرْدُودٍ ولَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَصِيبٍ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 Musomma gärd Rabbik, och mähiya Allah Allah.